يا زارو نسيه يا ول ما زايد في اللك يخشيلك زغي يا سلسل سمخس Met figuurionde de vierhore, zilemel. Met figuurionde de vierhore, zilemel, zilemel, zilemel, Hitchbishvila zit de het schrille, dat إن دماث في الجرح <سؤال> غثل <سؤال> ويث إن الدماء <سؤال> في الجرح غثل لحيف الزمن حرقن كي طشنو ونبذو مسو فلاب وثياب وثانو ويعدان فلاش يسمب وينه عزيز شيلك احكوي دا يزوروا شيلك احكوي دا يزوروا مسلك شي حالرون مدن